هذا حزب ودعاء للصلاة والمسلمين والبلدان وإصلاحهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي في هو اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسناء وزيننا بالتقوا واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما بقيتنا اللهم يسرنا للسرا وجنبنا العسرا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم إنا نستمودعك ديننا وأبدالنا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما نعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك اللهم صلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحبهم, وحبهم إلى الرعية وحب بالرعية ووفقهم مصراطك المستقيم والعمل ببضايف دينك القويم اللهم الطف عبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن تباعه وأجناده وانسوا على الدين وسائل المخالفين ووفقه ليزالة المنكرات وإبهار المحاسمين وأنواع الخيرات مزيد الإسلام بسببه ظهورا وأعزه برعيته عزازا باهرا اللهم اصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وأمهم وقص ديونهم وعاف مرضاهم وانسوا وسلم غايبهم وفك أسراهم واشف صدورهم واذهب غير قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن ينفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانسرهم على عدوك وعدوهم إله الخلق واجعلنا منهم اللهم اجعلنا آمنين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له حافظين على حدودك الدائمين على طاعتك متناصفين متناصحين اللهم صنهم في أفعالهم وأقوالهم وبارك في جميع أهوالهم والحمد لله رب العالمين عمده وافي نعمه ويكافي مزيده واللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين وَوَفَّقَنَا اللَّهُ لِلْعَمَلِ بِتِلَاوَةِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ إِنَّهُ الْعَطُوْفُ الْمَنَّا